أعود بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أن قومه منه بالأحقاف، وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه. اللّه تعبده الله. إني خاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجبتنا لتفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله بلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم ولكنني أراكم قوم تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو مستعجلتهم به ريحون فيها عذاب، ريحون فيها عذاب عظيم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناه فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنه سمهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرصن الآيات، وصرصن الآيات إذا علهم يرجعون، فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله أربانا آلها، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم.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 سمعنا كتابا أوزل كتابا أوزلا من بعد موسى وصدق لما بين يديه إهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوما أجيبوا داعي الله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 وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض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 يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى قالوا بلى ربنا قال فدوق العذاب قالوا بلى ربنا قال فدوق العذاب ويوم يعرض كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. Al-Fatihah